All right. <laughs> وما well, تَنْكُحُ حَسَنًا سَيِّئٌ يُضَاعُ أَوْ يُتِمُّ لَنُونٌ أَيْرٌ نَعِيمًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الوسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديث Thank you. فلم تر إلى الذين أوتوا نصيما من الكتاب يشترون